يسبح البحر بالأمواج خالقه بحمده لك إعظام وتمجيد تسبيحة الروض عثر في خمائله تسري وتسبيحة العصفور تغريد منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منها الرجاء ومنك العب والجود منها الدعاء ومنك الفضل ممدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود وجهدنا لأداء الشكر محدود منا الرجاء ومنك العب والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء كلا كورجو مننا تعاب ومنك ظلم من دون دون منك عطاء بلا حد ولا تدين وجميعنا دي اداء محدود جو من الشكر محدود يسبح البحر بالامواج خالقه في حمده لك اعظام وتمجيده يسبح البحر بالامواج خالقه في لك اعظام وتمجيد ايسام في البحر بحر بالامواج خالقه في لك اعظام وتمجيد انسان في حل بحر خالقه تمجيد لك اعظام وتمجد تسبيحات الودع قرون في خما اينجي اكري وتسبيحات العقوب نرجو نرجو منك العطايا حات ولا عدد او جملنا لاداء الشكر محدودو وجملنا لاداء الشكر محدودو من الردى الدعاء ومنك الفضل ممدود منها الرجاء ومنك العبر والجود منها الدعاء ومنك الفضل ممدود منك العطايا بلا حاجة وجهدنا لأداء الشكر محدود من طينة بشرا يا رب من حبة شجرا يا رب من طينة بشرا يا رب من حبة شجرا يرتن بشايا يا من حبه شجرايا يا تمنى ثورا ليتني ثم رجليتها ثورا ليتني ثمرا رجليتها ثورا ليتني بقدرتك العاليه توحيد أو عيد منك العطاء يدا حاتن والعدد او جم دون الشكر محدود في اداء الشكر محدود من الرجاء وامكن عفوا ارجو هو منك الفضل ممدود يا رب منا الرجاء ومنك من العفو ارجو يا رب منا تعاب وعنك الفضل ممدود منك العطاء بلا حد ولا عدد يا وجمدنا لأداء الشكر محدود يا أيها الأمي هل من ومضة تجلى بوحج بريقها الظلمات ميلاد أحمد للحياة حياة نفحة الغيث والنور المدينوا نفحة الغيث والنور المدينوا نفحة والنور المدينوا نفحة الغيث والنور المبين ونفحة للعالمين ومنحة وعظات لما أتى هذا الوجود أضاءه لما الوجود شدات فاذا الهواء أسطوركم واذا الهدى تسجيحكم فاذا الهواء أسطوركم واذا الهدى تسجيحكم والكائنات صلاة دار مودت سيهات تجنى بورد بريدنا الظلمات <تصفيق> توحد آمالنا دربنا وتذكي مطامحنا عزمنا نسلم أرواحنا للإله ونرضى بحكم الحكيم الرحيم رجعنا رجعنا كطبر النسيم ملائكة من خلال الغيوم رجعنا رجعنا كطبر النسيم ملائكة من خلال الغيوم قوم قرن نتي ملائكه من غيال الغيوم نذر الرب على العالمين نذر الرب يا كريم رجانا رجا تغمر النسيم ملائكه من خلال الغيوم رجانا رجانا تغمر النسيم ملائكه خلال الغيوم ندل رجانا رجانا كطوفان النسيم ملائك تسام من خلال الغيوم رجانا رجانا كطوفان من خلال الغيوم ند الربيه على العالمين ند الربيه هداتا لراض كريم نسير أباتا بأرض الشقاء وأرواحنا في أعالي السماء نسير أباتا بأرض الشقاء وأرواحنا في أعالي السماء نسير تن بارض الشقاء وارواحنا في اعالي السماء نسير عبا تن في اعالي السماء الزمان الحزين كماء الحياة لبعض الربين رجعنا رجعنا كطهر النسيم ملائكة من خلال الغيرون رجعنا كظبر النسيء وملائكتان من خلال الغيوم نذر الضياء على العالمين نذر الضياء على العالمين دعاة مداة لرب كريم تستقل كبرياء قوت الشموخ وسر الغبا ومن عندنا تستقل كبرياء قوت الشموخ وسر الغبا ومن أقوت الشموخي وسر الإباء ومن عدمنا تتقل جبرياء أقوت الشموخي وسر الإباء وليس بلاب الطيور سواء صدى صوتنا العقري بجان داران جانه قصر النسي ملائك كان من خلال الغيوم بجان داران جانه قصر النسي ملائك كان من خلال كريم رجانه رجانه تطغري من خلال الغيوم رجانه رجانه تطغري النسيم من خلال يوم مجان رجاء كظهر النسيم ملائكه من خلال الغيوم ندل الرب على العالمين ندل الضياء على العالمين دعاتن مجات سراب من كريم توحيد بنا وتلك طموحنا عد مناد وحي دو امالنا دربنا وتلك طموح اولاد دربنا يوجد في مطامعنا عسلا نُسلِّم أرواحنا للإله انار باب حكم الحكيم الرحيم فجانا رجانا كطفر النسيم ملائكه من خلال الهيوم جانا رجانا كطفر النسيم ملائكه من خلال الهيوم ند الرفيه دعاة الإله إذا الأن تقام إلى الحشر واشتد فيه الزحام دعاة الإله إذا الأن تقام إلى الحشر واشتد فيه الزحام دعاة الإله إذا الأن هل الحشر واشتد فيه الزحام دعاء الى لنا تقام الى الحشر والسديد لحام حطوا بالكم بالخلود الجميل مع الله والمصطفى والنعيم رجان رجاء كظهر النسيم ما انت سن من خياري رجان سيم من خلال الفيروم ندر الضياء على العالمين انا شرق الضياء على العالمين دعاءا مجدا لرفع من شريم رحاب الكون مثل ملائك وأغني قد أمثل مصحف لحني وعليه أموت وأحيا جاهد في الله أخي جاهد إن كنت تقيا جاهد في الله أخي جاهد إن كنت تقيا نملك أفاق الدنيا تلا في لا غرضيه تلاك اذا قرد دنيا وتلا في لا غرضيه تجد ان كنت تفيا تجد بالله يا جاهد ان كن متقيا لما كف الدنيان وتلاقي الله رضيا تملك اف الدنيه وتلاقي الله رضيا كناجي الله الغالي واستمر في من اجلان بالي وانتظر بالاتحاري قمنا للباري وانتظر بالاتحاري قمنا rir jari wazir pikanna rir jari wazir pikanna rir jari tama al ashwaq taqriya janid تتقى تجد في الله كي تقي تجاري كنت تتقي اذن لك افقد دنيا وتلا في الله رضيا اذن الله رضيا كتاب الله صاح اعيد امجادي وكتاب الله الهدي صاح اعيد امجادي الله الهدي صاح اعيد كتهلل من هذه طاحن اعوذ ارجاتي وجميع الكون ينادي وجميع وجميع الكون ينادي وجميع الكون ينادي, وجميع الكون ينادي, وجميع الكون ينادي يا ليت كنت تطي ياجد في الله وطي يا ليت كنت تطي تملك الفارض دنيا وتلا في الله رضيه تملك الفارض دنيا وتلا في الله رضيه malakinu wa ughanni taajub rihal al kawni mithla malakinu wa ughanni taajub rihal al kawni أجوب لحال الكون مثل ملاك وأغني قد أنت المصحف لحني قد أنت المصحف لحني قد المصحف لحني قد, المصحف لحني قد المصحف لحني, لحني وعليه أموت وأحيا جامد بالله ج جداإ كنت ت تقط وجني في لا يية إن كنت ت تقيية كان من آكططية الله فيلا هاضيةلك ف قيا ووت في لا انت طمع بالفرجه وسير وجد بالمال وضن نفسك انت طمع بالفرجه وسير وجد هلا عرسي ثم هنالك احلى عرسي اه ثم هنالك احلى عرسي هلا عرسي ثم هنالك احلى عرسي للمؤمن والحوريات كنت تفيه اجاد يا رفيق اجي لديك ان كنت وتلك الجنان غدا أعدت لنا في نعيم مقيم تهيب بمن حن شوقا لها إلي إلي فشوق عظيم نعيم مقيم وحور وعين ورب كريم غفور وحيم إلهي أغيثني زماني عطيب وكولني معين اللي آلا أفي بلاجي أغيثني زماني عطيب معين اللي آلا أفي ملائك دينار تجلط كذا فَهَا مِلْ رَشَادِ فَإِنِّي وَرِيبٌ لَيْكَ جِنادي جَعَلْتُ كَذَالِكَ فَهَا مِلْ رَشَادِ فَإِنِّي غَرِيبٌ إِلَيْكَ جِئْ هَذِي وَحَاشَا آمِين لِدُنْيَا دَهِيَّهَ إِلَيْكَ أُصِيبُ تشب لي ترجع ما جدا تليم إليك وكل ينار تشب لي ترجع ما جدا تليم وعرفت جهادي فرحت قنادي ارالتو جهادي فرحت انادي جميع العباد لات قريب فهذه الىه مزيد اليقين فهذه الىه مزيد اليقين ليام بعده يردين نحيب الىه اغيث زمان عصي قولي معين اللي قال لا في بلي ليل جهاني جالتو كذا دي فاهل رشادي فاني قريب لاني اغيد دماني عطيب وقولي معين اللي قال لا في بلي ليل لرشادي فإني غريب ألا تستعز ولا تبه النداء ولا تستكين لعيش الرقاء إلى ما نزل وكلنا القبات نروع العدو ومحوط اللقاء ألا تستعز ولا فدا ولا تسكين وليعيش الرفاق الى منازل وبقن المباد او لا دو وبحب اللقاء تهب فيدا ولم بني دان فحبوبيدان ولم بني دان وعالوا لوان هذا النبي ينيب بنا هذا النبي بنا الا نكون من الجبناء نيلاني اويذنا ذ وكل معيل الشال أف في ليجة هذا جعللتكج فهب لجاتِ فإِّ فرريك لجَة ذلك جعللتُكزال فهل للشل ف غيب ف تلك الجنان غدا وعزت لنا في نعيم مطير تهيب بمن حن شوقا لها إلي إليك شوق عظيم تير وتلك الجنان غدا وعزت لنا في نعيم تهيب بمن شوقا لها إلي إليك شوق عظيم نعيم مقيم وحور وعين نعيم مقيم وحور وعين ورب كريم غفور رحيم فهب لإلهي مقام الشهيد فهب لإلهي طاب المشي تعال لي اخوذ بدار النايم لاني اغيد لزمان عصي وا كل لي وعينا لي الا اسيت اليك جنا لي جعلت كذال في هذه الرشاد فاني قريب ليك جنا لي يا غافر الدم أنت غفار يا مصل الستك أنت تتار نادى المنادون عند حيرتهم من أنت هديه كيف يحتار قلبي ينادي يا رب صاح يا نادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب Fahy aladi ya rab, rabbi, rabbi, rabbi ya rabbi. قلبي ينادي يا, رب. يا ربي صاح صح <صحيح> يا نادي يا رب قلبي ينادي يا رب صح يا رب. يا, رب. <صحيح> يا, يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب يغفر الزم بأم تغفر يا مسبل الساتر أم تستار يا غافر عمان بأم تغفار يا مسبل الساتر أم تستار ماذا المنادون عند حيرتهم من أنت هذه كيف يحتار ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي يا ربي يا ربي قلبي ينادي يا ربي صح حياتي يا ربي يا ربي Rabbe, Rabbe